وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِقِرِ إذن الله ما هذا أقول غير هذه الكصة أختم بها لكني أطلبكم أن نسمعها بالقلوب إيوالله إخوان لأنها إذا سمعت القلوب أحدثت هزة وتغير إخوان أنا كنت جامع إمام كنت إمام جامع في أبهر وكان عندي حلقة تحفيظ قرآن ابتدائي ومتوسط ثانوي عندي طفل في خمسة ابتدائي هذا الطفل مميز يحفظ عشر أجزاء قلوا ما شاء الله هذا الطفل يحفظ عشر أجزاء أحضرت هذا الطفل عندي في المحراب وأريد أن أحيي في قلبه تدبر كلام الله كيف يعيش مع الآيات ويتدبرها قلت لي ذاك الطفل ما شاء الله تبارك الله حافظ عشر أجزاء معقولة ما في آية من هذه العشر الأجزاء حركتك استوقفتك جلست تدبرها وتعيش حروفها ومعانيها ايش تتوقعون جواب ذاك الطفل قال لي إلا والله يا شيخ واللهم في آية قرأتها وقف شعر جلدي معها وأخذت أتدبرها وأعيش حروفها ومعانيها وأتساءل عن هذه الآية قلت يا الله طفل تحركها آية أما تحرك قلبي وقلبك يا أبناء يا العشرين يا أبناء الثلاثين يا أبناء الأربعين أما تحرك القلوب هذه الآية التي حركت ذاك الطفل بلا والله يا من استمع إليها بقلب أن تحركه قلت لي الطفل عجل عجل وش الآية قال يا شيخ آية في سورة ياسين قول الله جل وعلا اسمع يا الغالي اسمع آياتها المباركتك الآية التي حركت قلب ذاك الشاب قال قول الله جل وعلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا وتكلمنا وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يقول براءة براة الطفولة يا شيخ أنا الذي يعرف أن اللي يتكلم وينطق هو اللسان يا شيخ كيف تنطق اليد ومن أي مكان ستنطق وماذا ستقول لله قلت لي ذاك الطفل وأقول لك اليوم يا من تسمعني والله أن يأتي ذاك اليوم الذي تنطق فيه يدي ويجري ورجلك وسمعي وسمعك وبصري وبصرك لأن الله يقول في كتابه وقالوا لجنودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنتقنا الله أنتقنا الله انطق كل شيء وهو خلقكم من ولا مرة وإليه ترجعون سيأتي ذاك اليوم الذي تتكلم فيه يدي ويدك. ويدك اسألك بالله بماذا ستتكلم هل ستقول للصالحات فعلت ام ستقول ام ستقول للشمه والنشوق مسكت للدخان والقنوات والشاشات هل ستقول للمقاطع في الجوال نظرت أقلبت شاهدت هل ستقول للعادة السرية فعلت هل ستقول ذنوب ومعاصي أم ستقول صالحات وطاعات يلغى القضية, القضية خطيرة, خطيرة. خطيرة الأمر جد خطير والله سنفارق هذه الدنيا وسيأتي ذاك اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله يقول الله جل وعلا فَارَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ وَمَجْمَعًا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اقْتِفُوهُمْ وَاقْبُضُوهُمْ مِنَّا إيه سنسأل. إيه سنسأل. ولا, ولا تقف ما ليس, ليس لك به علم إن, إن السمع والبصر, والبصر والفؤال والبصر ستسأل عن سمعك أي شيء يسمع، وعن بصرك أي شيء يشاهد وينظر، وعن قلبك من الذي فيه هل هو حب الله أم حب فلان وفلان من الناس؟ فماذا عدد لهذا السؤال حبة الكرام؟ نريد نريد نقطة تحول وأنا أعلم والله أن داخلك إرادة وقوة وخير عظيم به تستطيع أن تتغلب أن تتغلب على على معاصيك وذنوبك وشهواتك وكنواتك، أسأل الله. أن يجعل لهذه الكلمات أثر في القلوب قلوا آمين